تبارك الذي إنشأ جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار جنات تجري من تحتها الأنهار لك غصور